كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر وأول الالباب ووهمنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعش الصافنات الجاد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فقفط مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب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 وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عضاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفاء وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه ان مِمَّسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنَصْبٍ وَعَذَابِ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابُ